قلوب يومئذ واجفة 112. أبصارها خاشعة 113. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة 114. كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كره خاسره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 وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاء 118. ويأتي الطامة الكبرى 119. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى 111. من طغى وآثر الحياة الدنيا